ماس للإعلان تقدم أنا حبيتك أحساس حسوك كلمة خلص من قلبي تقالي أحمد السقا بس الزنب أكيد من الزنب أصد العيب على قلبي الفالي مونة زكي اللي بيغرق هوا من نظرة ولا بيطول ولا يوعد ساكت حب من طرف ثالث. روجينا مجدي كامل حب من طرف ثالث. خلانا اتدخل بينكم وانتو اتنين عايشين حكايتكم وابقى مجرد واحد تالت بطولة محمد متولي زيزي مصطفى سهام جلال سليمان عيد والنجم احمد راتب ايه يعني لو حتى تكوني احلى واشيك واحدة في مصر مانا بطل العالم في الريشة ومرشح لبطولة مصر مع ذلك برجع وأقولك في جمالك أنا عيني ما شافت أنا حبيتك إحساس حسه كلمة خلاص من قلبي آله كلمات أحمد شوقي محرم موسيقى دكتور جبالي المخرج المنفس شيرين إبراهيم تمثيل وتقليل محمود البزاوي إخراج حسين إبراهيم بص شوف مين على التليفون مين؟ نوها نوها يا حسن ما عاوز نعمل لها ايه إن شاء الله ولا حاجة بس عشان تعرف تفنيني قلت لك هتطلبنا وهي طلبتنا خد خد رد يلا مش هرد ليه رد رد ولا هرد انا الو الو انت عوضين صح؟ صح فين حسن يا عوضين اوعى تقول لها ان انا معاك <تصفيق> ده انا كنت لسه هسالك عليه هتكلمها ولا لا لا <تصفيق> ايه عوضين انت معاك حد أه امي قصدي اخوي قصدي امي من اخوي يعني <تصفيق> من تقعدي <تصفيق> وامك هي اللي بتضحك كده اه اصل امي من يوم ما ابوي مات وهي بتحب تقلد الرجاله يعني طب سلمي على امك يا عوضين تسلمي من كل راضي <تصفيق> وكنت عاوز ايه يا عوضين أه كنت يعني بمس عليك بس <تصفيق> <تصفيق> اديك مسيت وطمنت كمان ايوه وامي كمان بتمس عليك مش كده برضو ياما دم بتحب الجوي <تصفيق> بعدين يعرفت سكته وهتروح لوحدك يا معلم ايه بقى انت بستهيفاني ولا ايه يا زوبه بالعفو يا سيد المعلمين بس انا خايفة عليك لا انا عايز اقولك ان انا قدها وقدود قولي بس انت يا معلم هو فين ورا روح اجيبهولا لا لا لا لا انت عندك مأمورية تانية خالص مأمورية ايه الواد حمص اه اللي عمل في حسن المغرز بالظبط كده انت بقى خليكي ورا حمص وأنا هعرف اجيب حسن ازاي ده راجل لسه ما اتعلمتش عل민ين يا ستة هدى عاوز حضرتك تفضل قاعد زي ما انت وسايب بنتك مش عارف راحت فين وجات منين انت ما اتعلمتش من اللي حصل لها قبل كده ومن قال لك اني حسيبها لوحدها <تصفيق> هتعمل ايه هروح معاها وهتروح معاها فين لحسن عناب تاني يا حسن عناب يا اخواتي قطار <تصفيق> هيفكرك بالبلد وعز البلد والناس اللي في البلد وأيام البلد هتفطرنا ايه يعني فطير ومش وانت بتقول فيها ايوه فطير ومش لا سلام يا الله يكرمك يا اخي عملت كل ده عشاني بصراحة لا كتر غيرك انا عملتك ده عشان ما عنديش غيرهم وما بقولش غيرهم فطير ومش <تصفيق> استنى استنى ايه في ايه اياك اتمت يدك على الاكل هروح افتح الباب وارجع لك يا رجل وقعت قلب الله يخرب بيتك لا انت جلدة لا يا ابوي مش جلدة ولا حاجة افهم يا ابن ابوي مش جايز اللي بيخبط علينا ده جعان يبقى عملت ثوابين ثواب فيك وثواب فيه لا وانت مليونير يا عوضين اصلك لا انا ابن بلد مين مين روح افتح انت لسه هتندهش روح افتح يلا حاضر حاضر مين انت ازيك يا عوضين تسلمي من كل رضي عندي سؤالك ده يعني ويا ريت تجاوبيني عليه بصدق وبصراحه وبدون ملاوعة عرفتي علواني منين؟ من الاسم انت رحت بلغت عني؟ عوضين انت مخبري عوضين انت ناسي ولا ايه؟ ايوه صح صح صباح الخير خير عليك وعلي معاك معاك ده يا انسة نوها؟ ده بابا احنا نفضل وقفين على الباب كده ولا ايه؟ اصول برضو تفضل تفضل تفضل. هم نوها وابوها النهار مش فايت ودول اللي جابهم بس هنا دلوقتي وعاوزين ايه اكيد جايين يدوروا علي طب عامل ايه بس لهم لا مش هخرج ما انا يخرج لهم يا مخرج اخرج لهمش لا مش هتخرج يا حسن يا عناد وتبقى خيبه لو عاوزين جاب لهم سير ان انا هنا ربنا يسطر حضرتك بتكلميني انت بتروح فين يا عودي لا لا لا هروح فين بس يعني ما انا قاعده ها ايوه بس مش قاعد على بعضك يعني وسرحان لا لا لا ولا حاجه انت عندك ولا حد عندي بس انا شامم ريحه ريحتيه بيه ريحتي كف الله الشر ريحه مش مش تقولك ده عندك حق ريحه مش ده انا لسه كنت هفطر دلوقتي تحب تاكل معانا معاكم مين يا عوضين انت لوحدك ولا معاك حد ههه <تصفيق> اصل احنا احنا سلو بلدنا كده لما اقول معانا يبقى معايا ولما اقول احنا يبقانا مالك يا عم حامد هي بقت كده كمان؟ هي ايه دي يا عم حامد تاني؟ قدرت تنطقيها تاني؟ هي ايه دي يا سناء بنتي الوحيدة واللي طلعت بها من الدنيا على اخر الزمن بتقول لي يا عم حامد؟ yeah. ياه <تصفيق> ده انا بضحك معك يا طعم كلمة يا من بقك. بتحسسني اني بملك الدنيا كلها ربنا يخليك ليا يا ابا؟ ويخليك يا سناء ها <تصفيق> عاوز تقول لي ايه يابا لا ابداً سفتكرت البلد وناسها الطيبين وايه بس اللي فكرك بالبلد دلوقتي؟ الدوشه اللي في البلد دي الزحمة كأن كل الناس بتتكلم في نفس واحد محدش عارف مين بيقول ايه وبيقولوا المين والله لو صرخت في وسط الشارع ما حتلاقي ليه غيتك وده اللي مخوفني يا سنة ما تقلقش ياابا خدي بالك من نفسي لا كده بقى في حاجة تانية وانت مخبيها علي حسن تاني يا با يلا خلاص هقبل وهحبت حب يفوت ولا حد يموت بكبرتها أنا لا لقيتها جول روح مركب وشتور ولا من الأول خدت أجب وانت بتضحكي قوي على قلبي كنت عليك أنا نازل ضحف علشان بدخل واسكن قلبي حب من طرف ثالث محي الدين عبد المحسن محمد فريد المرسي أبو العباس حسن عبد الفتاح رجي الشامي وعبير مكاوي حب من طرف ثالث تسجيل حسام الشريف مونتاج رامينو حب من طرف ثالث تأليف محمود البزاوي إخراج حسين إبراهيم هذا المسلسل قدمته لكم ماس للإعلان ألو أيها أنا زكي